وآخرين منهم لما يلحقو بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم متن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمتن حمار يحمل الثارة بِئْسَمَ تِلْقَاوُمُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إن زعمتم أنكم أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ دون دُونِ النَّاسِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الموت إن كنتم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 يا أيها الذين آمنوا إلَّا نُودي للصلاةِ من يوم الجمعة فَاسْعَوْا إلَى ذِكرِ اللهِ وَدَوْهِ البيعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبِذَلِك مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَزْكِرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا إِلَّا اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهْوِ وَمِنَ التِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ